صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا <تصفيق> الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا <تصفيق> وبلغ رسوله الكريم الذي ارسلته إلى الثقلين الجن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 وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا وصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وان لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت به واوليت نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم أبلنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم لا تخذنا يوم العرض عليك اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل سجودنا اللهم اجعلنا من تقاء شهر رمضان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من خزي النار اللهم اجرنا من كل عمل يقربنا من النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا يا مولانا في شهتنا هذا اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من تقاك من النار ومن المخبولين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا الله يا ملك يا الله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 جل وجهك واعز تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا خير يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعه القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن اللهم ارحم جميع امه محمد بحرمة القرآن يا رحيم يا رحمن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يقرؤه فيبقى ولا تجعلنا ممن يقرأ فيذل ويشقى اللهم ارزقنا بكل حرف من القران حلاوه وبكل كلمه كرامه وبكل ايه سعاده وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا القناعه اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع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 ونفس لا تشبه ودعاء لا يسمع اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا اللهم إنا إِنَّا نعودُ بك من الموت وكربته والقبر وغمّته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته اللهم إِنَّا نعودُ بك من الموت وكربته والقبر وغمّته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك اللهم منصر الاسلام واعز المسلمين اللهم اعني بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم اهلك الكفرة والمشركين اعداءك اعداء الدين اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك اعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم ول أمورنا خيارنا اللهم لا تول أمورنا شرارنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراقمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون